عشيقة وحبييته ساكن نطيف لا قيضن ملييته قام و يسلوني ساكن عيوني المهدي بعروحي حيرس خليتي له دي و روحي علي عشيقة وحبييته ساكن نطيف لا قيضن ملييته قام و يسلوني عشيقت عيوني يا لو يسدوني ع الساكن عيوني المهدي بروحي خيرس خليته المهدي بروحي خيرس خليته مات وسط الروح ساكن بنعمق والغير ما حبيب بس جد او سوى له قطيه ما موسو عدو خطي ما تكفي لو راق بس هو محبوب بالدنيا مطلوب بس هو محبوب بالدنيا مطلوب سيلوني عالي عاشق وحبيته فرغت قلبه صار للحبيته سيلوني عالي عاشق ساكن طيق ولا قيضا مليته قاموا يسيلوني عالساكن عز عالي عاشق يا مولاي سنوني على ساكن عيوني المهدي بروحي حرس خليتني المهدي بروحي حرس خليتني هي ماني حبيتك ونادي اسمع Sakin بواست نروح وبتلك ياني يترقب ظهوره ينلي الأرض نوره يترقب ظهوره ينلي الأرض نوره ينلي الأرض نوره سبلوني علي عاشق وحبيته يلمهدي شوق ومن زغور تانيته سبلون علي عاشق وحبيته ساكن يا نور يسوني عساك عيوني قامو يسولوني عساك عيوني المد يروح يغير ثلجيتني المد <سؤال lineup> يروح يغير ثلجيتني يا فرج مولاي يا يا ما يغمر والجيتك انتاني عرض النور اطفى حبي تبقى انا مسرور أتباه لك حبي تبقى أنا مسهور <تصفيق> إلطلتك تاني كل عمري واسماني إلطلتك سيلوني علي عاشق وحبيت مملكة قلبي على عارش واللي سيلوني عاشق وحبيت Sakin <ساكن> طيف ولا في ظن مليته قاموا يسينوني ع عيوني قاموا يسينوني ع الساكن عيوني المهدي بروحي حرس خليته المهدي بروحي حرس خليته يا سيدي ومولا ابن الحسن ضليت بك اعتمادي عاشق <تصفيق> لك وزيك حب وداديك عاشق <تصفيق> اليك وزيك حب وداديك اتباحب يا ليك مولاينا دياتك اتباحب يا ليك يدون علي عال جو عبيده محبوب قلبي و افتكر نادي يته من علي شيو حد ساكن لطيف و نادي ظن اللي يهبه يا مو عيوني يا مو يسنوني عال عيوني البد بروحي حرس خليتني لمدي بروحي غير اسم خليته الهندسه الصوتيه والتوزيع حسنين العلي. حسنين العلي كلمات الشاعر الحسيني فرحان البزوني اداء الرادود الحسيني مسلم اللام